إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي بين مِ دعَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وأيوب ويوب وحارون وسليمان وحجوب ويوسى وآرون وسليمان وآتينا داود زبورا وآتينا داود ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصنا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حج حجة بعد الرسل رسلا مبشرين وراملين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ انزلهم بيديم والملائكه يشهدون والمداديك يشهدون وكفاه الله شهيدا وكفاه الله شهيدا, شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ثُمَّ التَّرِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّ التَّرِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ مَقَامِ قِيمٍ فِيهَا أَبَدًا وكان ذلك على الله شكيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن تَشْكُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ no ¡Oh!